وَالْيَوْمَ فَإِنَّ الرَّحِيمُ الْقَائِدَ مِنَ الْمَيْتِ وَاسْمَعِ الرَّبَّ نَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت العزيز الحكيم ومعين فيها نفسه ولقد اصطفينا وَالصَّبِّهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِيهِ إِنَّ اللَّهَ أَصْفَى لَكُمُ الْدِّينَ إِنَّ اللَّهَ قَالَنَا قُمْ دِينًا فَثَنَتَ مُتُ نَّ إِلَّا وأنتم أَمْ كنت يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكُ قال ونحن له مسلمون تلك منقوم قوم خلون لا ما كسبت سبب ولن ما كسبتم